A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Qaf Wal-Quran Al-Majeed B'l'Ajibu ذَرٌّ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ أَإِذَا مِتْنَا وكنا ترابا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 وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيدٍ تَبْصِرَةً وَذِكَرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا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 كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودَ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودَ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ قعيد أفعين بالِخَلقِ الأول بلهم فيِي لَسِ مِن خلَق جديد وَلا قَد خَلَقنَإِسَانَ وَ العالم وَلاَا لَمات وَسسُ بِهِ نَفْسُهُ وَلَخْنُ أأَقَْبُ إليهِ منِن حَب اليد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عجيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وَف خاف الصورذ يوم الوعيد وَوج أنت كل نَنفسسما صَائقشييد لقد كنتتَ فيِي َفلة من هذا فكشَفنا فك شَفنا عنكَ غط أنك فبصكَ اليوم حد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد منع للخير معتد مريب الذي جال مع الله إلها آخر في العذاب الشديد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 يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَا لِمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ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 قبل طلوع الشمس وقبل الخروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج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 هذا كل بال القآ مية